والَّذينَ بتُونَ لِرَبِّهِم سُجدَ وَقِيامَا وََّذ نَا قُولونَ رَبّ نَصْرِث أَا عَذَابَجَهنَّمَ إِن عَذَابهَا كََ غرَامَا إِهَا سَ أَتْمُستَقَ الرَّ